ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم العبود لا هي تنقلبهم وأذرون جَهِ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْذَرْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ أَن رأو أنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شاعر لِيَ دِينَ فِئَاتٍ كَمَا أُرْسِلَ أُنُ قال لهم من قرية اهلاكنا افهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي فاسألوا أهلا يرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّيْنًا قُلْنَا وما ما كانو خالدين ثم وصدقناهم فَإِن جَئْنَاهُمْ وَهُمْ لقد أنزل ما إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تَعْلَمُونَ وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فَلَمَّا مَا أَحَسَّ ضُبًا تَنَائَى إِذَا هُمْ مِنْهَا La taampu ku قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما تلك دعواهم فجعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء ويأغذناه من لدن عل ذا طيل في ذم هو فإذا هو أزق ولكم الويل مما تصومون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته يسبحون الليل والنهار لا أم اتخذوا آلهة من الأرض ينشرون لو كان فيه ما آله إلا واهلا فثبت فسبحان الله رب العرش لا يصفون لا ينفر تَنْخَذُ الرُّوحُ مَن وَنَبَا صُبْحًا لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون. يَعْلَّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ قَشْيَتِهِ ومن يقول منهم إن انشئ جهنم تذالك كان الجاثي أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ سَارَتْ قَنْ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وَجَاءَ سَمَاءَ اسْقُفًا نُطَقَا وَهُمْ عَن آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقضر قلوا في فلك يسبحون وَمَا جَعَلْنَا نَبِيًّا إِلَّا مِنْ قَوْمٍ نُرِيدُ أَنْ يُلَقَّحُوا الْقَلْبَ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا وز وأهذا الذي يذكر آلهتكم وهو في فالإنسان من عجل سأريد ولا هم ينظرون ولقد اشتهزئ برسل من قبلك فحاق قبل بالذين الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون <تصفيق> قل من يكتب لا أكون في الليل وأنهار من رحمان بلهم عند ذكر ربهم. رينقوم أم لهم آلهة تمنهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل ta na ula أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قل انما ما عندكم في الوحي ولا يسمع صمدا اذا ما ي وَل إَِّا ْتَتهُمَّ تبحَكُم مِ النَّظَابِرَبْ بِنْكَ ل يَقُولَُّ يَ وَيْلَ مَائِ النَّكُمْ ونضع الموازين القسط في يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان متقال حب. بسم من خردل أتينا بلاه وكفانا حاشي. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الشاعة مشفقون قال لقد كنتم أن أَلَا بَلْ فَعَلُوهُ كَذِيبُوا هَذَا اسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَوْمَ فرجوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمين ثم نكسوا على رؤوسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤلاء قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفوكم شيئا أُفِّل لكم ولمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْخِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا آل جسكم كُنْتُمْ كنتم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا أيضاً فجعل منهم الأخثرين إلى الأرض التي باركنا فيها En meri يا تلك كانت تعمل الخزي إنهم كانوا قوم سوء وَأَذَّنْ خَلْلَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَمْ حَنَّ ابْنَدَا مِنْ قَبْلُ فَجَعَلْنَا لَهُ فَنَن جِئْنَاهُ وَأَذْ مِنَ الْكَرْبِ العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء أرقناهم أجمعين، وذا أود رسل إذ يحك ما نفِّ إذ نفشت فيه ظنم القوم وكنا لحكمهم ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وتكخرنا ما ذا ود الجبال يسبحنا وصعيد وطنا وعلمناه صنعة له سلكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ففهمناها Suleyman وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُصُّونَ لَهُ وَيَمَنُّ وكننا لهم حافظين وان يوف <أسلام> رحم الراحمين>, <أسلام> الراحمين>, <أسلام> الراحمين استجبنا له فكشفنا ما <به> وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرا اللهم <تصفيق> إستجبنا له ونجيناه من الغم. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِهِ أَنْهَا إِذْ مَاذَا رَبَّهُ رب لا تفرني فردا وأنت خير الواجد استجابنا له وو له يا يا له ذوجه كانوا يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ مَا رَغَبُوا وَرَهَبَ وَكَانُوا لَمَا التي احصنت درجا فنفضنا فيها مروحنا وجعلنا لها وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجل مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا أو كانها لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبق لهم من الحسن لا يسمعون حسيسنا، وهم في مشته أنفسهم خالد. لا يحزنهم التزع الأكبر واتلاقهم الملائكتها. يوم ما السماء انكن في للكتب كما تنذا او ولا خلق نويت وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كسبنا في من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها ظل ظل ظل لقوم عابدين، وما. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آبَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ عي ضممت عدن، إنه يعلم الجهر من القول وَإِنْ أَدْرِ لَهُ عَن لَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعًا إِلَىٰ آجَالٍ ۖ وَأَلَرَضِ وربنا الروح ما نلمح تعانا على ما